قال ما خطبكم ان اذرا واتت يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان اصحى الحق ان راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين